بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة وياتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون ان الذين لا يؤمنون بالاخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمون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 وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّامُ ذِبْرًا وَلَمْ يُعْقِبْهُ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي شَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ بِتِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطقه الطير علمنا منطقه الطير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا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 جُهدا امكان من الغائبين لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني لسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين انني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء واوتيت من كل شيء ولها عرس عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون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 وأعزة أهلها اذلها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة فناظرة بما يرجع المرسلون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 نَرَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَأَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَت مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سِقَاهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْصُودٌ مِّن قَوَارِيرَ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 قالوا تقاسم بالله لنبيتا انه واهله ثم لنقولن ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا متروا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين بَدَّلَ كَبِيُوتَهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَمْشَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَّاسٌ يَتَطَهَّرُونَ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 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أئِلاَهُم مَعَ اللَّهِ أئِلاَهُم مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أئِلاَهُم مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 قُل لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَل هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيِّدَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكِنُّ الصُّدُورُ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَلِيْسَرَاءِ لِأَكْثَرِ الَّذِينَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوَجًا مِّن مَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٱتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِـَٔايَٰتِي قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِـَٔايَٰتِي وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطَقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَجَمَّعَ الْمُنْفَخُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ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 بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ الامنون ومن جاء بالسيئه فكبه وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون